وتهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذ تنظرون ونحن أقرب إليه من انكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين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 بِي نضالّين فنزل من حميم وتصليت جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم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 هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ